واختلاف الليل والنهار وما انزل الله من السماء من رزق فاحيان فاحيا به الارض بعد موتها وتصريف الرياح ايات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتنها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآيات يؤمنون ويل لكل أفئك أثيم يسمع آيات الله تتل عليه ثم يصر مستكبرا ثم يصر مستكبرا كألم يسمعها فبشره بعذاب أليم وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّقَذَّنَا هُزُوًا هُلَانًا ذَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مِنْ وَرَاغِهِمْ جَهَنَّمَ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَتَقَذُّ وَلَا مَتَقَذُّ مِنْ دُونِ اللَّهِ أُولِيَاءً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ